مُطْعِينٌ مُقْنِعٌ رُؤُوسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى سَيَوْمَ يَئِسُهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَادٍ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 114. ترابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار 115. ليجزي الله كل نفس ما كسبت 116. إن الله سريع الحساب